بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الهاسد اذا حسد